بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لام ميم رأس تلك آيات الكتاب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 يغشي الليل النهار إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لقوم يتفكرون وفي الْأَرْضِ قطع متجاورات وجنات من آناب وزرع ونخيل صنوان وَغَيْرُ صنوان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 وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَوْعِظَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْنَا أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ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 سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفي الى الماء الا كباسط كفي الماء ليبلغ ما هو ببالغه وما 129. وإن الكافرين إلا في ضلال 120. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 119. وسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومن ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية, ابتغاء حلية أو متى زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل 114. فأما الزبد فيذهب جفاء 115. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جميعا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 ويدرؤون بالحسن السيء أولئك لهم عقاب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 آمنوا وتطمئن القلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوّب لهم وحسن ما آبوا كذلك أرسلناك في قد خلت من قبل يا أمم عليهم الذي, عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي 119. ولو أن قرآنا سهرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن وَلَا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بنا صنع قارع اصيب بما صنع قارع او تحن قريبا من دارهم حتى يئسوا من عذ الله ان الله لا يخلف الميعاد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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْمِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ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 وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا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 وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَظْلَمَ نُقَصِّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ النَّصْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب